رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحادي ساطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنزاء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما يَجْرُونَ النَّاسُ وَلَوْ حَرَسْتَهُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا معرضون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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على دصيلتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالين أَن لَّهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ آخِرَةٌ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا فأسى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصصهم عذرة لأولى الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاولات وجنات من أعنال وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم يعفلون